اخوتي واخواتي السلام عليكم ورحمه الله واهلا بكم من دعاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اللهم ثبتني باليقين والبر والتقوى وذكر المقام بين يديك والحياء منك وارزقني اللهم الخشوع فيما يرضيك عني والمحاسبة لنفسي وصلاح النيات والحذر من الشبهات إنك على كل شيء قدير علم عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب هو الصحابي الجليل الذي أعز الله به الإسلام والخليفة الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأول من دعي أمير المؤمنين في التاريخ جمع في شخصه عددا من الصفات الكريمة التي إن ذكرت كان هو العلم عليها ومنها العدل والزهد والنزاهة والعلم والتفقه في الدين وقد وردت في تفصيل هذه الصفات روايات هي أقرب إلى المعجزات مع نهاية خلافته التي استمرت عشر سنوات كانت دولة الإسلام قد شملت العراق والشام وفارس ومصر وضع رضي الله عنه لهذه الامبراطورية الإسلامية كثيراً من الأنظمة الإدارية التي لم يسبق إليها وأوجز ما يقال في هذا الشأن أنه وضع دستوراً لكل شيء وتركه قائماً على أساس لمن أراد أن يبني عليها انتقل الفاروق عمر إلى الرفيق العلى سنة 23 هجرية إثر طعنه غادرة من مجوسي تلقاها وهو يصلي رضي الله عنه مثل إخلص النية وبات في البرية البرية هي الصحراء والمقصود من هذا المثل الجميل أن إخلاص النية لله تعالى وحده في كل عمل من الأعمال كفيل بتحقيق الأمن والأمان للنفس وحمايتها من كل عوامل الخوف من أي مخلوق وفي أي مكان حتى لو تجمعت فيه كل مصادر الخطر كالبرية او الصحراء إخلاص النية وبات في البرية علم من صيام الطيور البطريق من الطيور التي تعيش بالمناطق الباردة في القطب الشمالي وفي البحار الممتدة بين جنوب أستراليا وأفريقيا والقارة الأمريكية في فصل الربيع يعود بطريق المنطقة الجنوبية إلى وطنه في الشمال سابحا مئات الأميال ليضع بيضه هناك على اليابسة بعد أن تضع أنثى البطريق بيضها تترك مهمة الحضانة للذكر والذي يظل صائما عن الطعام والشراب لمدة أسبوعين حتى تخرج الصغار من البيض من طيور البطريق نوع يعرف باسم الإمبراطور يعيش في المناطق المتجمدة الشمالية وهو على عكس الأنواع الأخرى لا يبني أعشاشا لبلغه في تلك البيئة الجريدية تضع أنثى البطريق بيضها لا على الثلج ولكن على قدميها الخلفيتين وتستمر على هذا الوضع صائمة طوال فصل الشتاء وحتى يفقس البيض في الربيع طيور البطريق الصغار عندما يكتمل نموها فإنها تصوم عن الطعام إلا أن يسقط عنها الزغب ويكتسي جسمها بالريش فتنزل إلى الماء وتعلن نهاية هذا الصوم بروفا سئل أحد البخلاء عن الفرج بعد الشدة فقال الفرج بعد الشدة هو أن تحلف على الضيف فيعتذر بالصوم خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر